Jag syr det vi beter och skriver. Det är här med meningen och ordet. Jag vet inte i vad jag syr och jag tar inte med mer Lägg jag och farang Är äh, Yeah, توقلوا بنات قروا وتعيد حولها الأذكار وآيات الفلك اللي ما لقاه إلالة من بعيد إني حظ الدنيا في وجهك شعر من اللي فتوقلوا بنات قروا وتعيد حولها الأذكار وآيات الفلك اللي ما لقاه الدنيا في وجهك شرق قالوا فيها روعة الزين الفريد وانا اقول الزين لا ينطق نطاق كنها خلقت علامة ما تريد الف سبحان الي ابدعها وخارق قدرها رها ومن يومها على الرصيد من توقع قلب الدنيا وخافك جات وكنها فرحة العمر السعيد تكبر ويكبر غلاها والله حد قد رها ومن يومها على الرصيد من توقع قلب الدنيا وخافك جات وكنها فرحة العمر السعيد ورغلها الله حايد ليه مثلها وبغلها شيء اكيد ما هو بس ينحب الله ينعشق يعني هذه البنت في الوصف المفيد الله خالقها والله اللي فارق ما في الطرح ولا مع دم الوريد ذوك اللي فاحمل لي نه عباك إن حكا تودّت وعرفها تزيد بنتي نعذب وحدة من لون الشفاك ما في الطرح ولا مع دم الوريد ذوك اللي فاحمل لي نه عباك إن حكا تودّت Svalf att öka, binten härb våda, min luna skiften. I thana, han är inte sådär. Alla ljud, jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag